له. ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 لا يختلف مسلمان ولا يجادل عاقلان على أن الزواج من نعم الله جل وعلا التي حذى بها البشرية عامة والمسلمين خاصة وردي الجنوية نقش وردي الجنوية ويأني عديرات نذسلتين على أنه الكل يتفق على أن الزواج رمرش لجن النعمة من نعم الله عز وجل امتن بها على البشرية عامة كارنزي صلى عز وجل البشر مرة ثم كرم الزيم سرمن خاصة الزواج نعمة يا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل إن الإسلام قد جعل من أعظم مقاصد هذا الزواج وإنشاء أسرة مسلمة وبيت مسلم شد الدين وغنبو رمش من وحى مني مدش الإنسان لأجل ماذا لأي نية وأودي مدش الأغراض الدنيوية نغريحقق شان المطالب الدنيوية لا وإنما الزواج في الإسلام له مقاصد وغايات عظمة عشان المقاصد شان الغايات دي مقرنين منها اكثار سواد الأمة وإن شاء أسرة مسلمة وفتح بيت مسلم يعبد الله جل وعلا ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه هذا من أعظم مقاصد الزواج في الإسلام ويمتد الإسلام وتمتد يد الشريعة الغراء إلى هذا البيت وإلى هذه الأسرة إلى حتى جعلتها مملكة إيمانية وجعلت الزوجة هو الملك الأول لهذه المملكة والمدبر لشؤونها والذي يسير شؤونها كلها إذن أيها الأحبة في الله الزوج في هذه المملكة ملك الأسرة المسلمة دين النغوات الجيشي من نواها الشارعانغ لم تتركها هملة لم تتركها سدى وإنما حفتها بأوامر ونواهية وآداب حتى جعلت من هذه الأسرة مملكة إيمانية ويحكم من دلمملكة يا ثانية الزوج هو الملك الأول في هذه المملكة وهو المدبر والمسير لشؤونها فالزوج مسؤول عن هذه المملكة هو المسؤول الأول في الدنيا وفي الآخر عن هذه الأسرة أما الزوجة فهي عكس ما يدعيه دعاة الانحلال وعكس ما يدعيه دعاة الفسق والفجور من أنها متاع من أمتعة البيت إذا شبع منها الزوج ها إنضار تواني وعنوها أموحها دعاة الانحلال الملقن السيوعيون الاشتراكيون العلمانيون ذلا الذين ذنبه من الاسلام يقرش قدمغة في الاسلام مظلومة قدمغة في الاسلام مظلومة قام آيات في الاسلام سفيرين داري بالله عليكم أيها الأحبة في الله من الذي كرم المرأة غير الاسلام هل من قانون فوق الأرض هل من شريعة هل من نظام كرم المرأة غاية التكريم مثل الإسلام رح تغلغر الذي يدعي الحداثة والتقدم والازدهار والتطور رح تغلغر مش جنيه مغاك جنت سلعة نرخيصة عرنت في الزناقة ونحنا ذي الإشارة شكلت كلام غات ونحنا ذي الإشارة الشغوان زانت كلام غات ونحنا ذي الإشارة تموبين كلام ما علاقة تموبينك تبغات ولكنها بتللت حتى صارت سلعة نرخيصة شف فرنسا كنموذج إيه ما نغير عندي فرنسا سنين أرحت فرنسا تنادي بالتقدم تنادي بالازدهار تنادي بالحوار الشنقار كرم كلام شو مضعكر على أن نسمغ حكم فرنسا؟ نسمغ توضع تغت رئيسة حكومة في فرنسا؟ لا عمة في تاريخ فرنسا كلها هذا كنموذج الإسلام كرم المرأة جعلها ملكة نشمانية وجبود البرلمان وجبود ال المجالس القرائية ورد البلدية ورد الجماعات ما في كارم جعلها ملكة؟ في مملكتها ملكة متوجة ذات صولجان في مملكتها التي تسمى الأسرة أيها الأحبة في الله حتى لا أطيل عليكم علينا أن نعلم علم اليقين على أن الإسلام ما من قبل أعدائه في شيء أكثر مما استهدف في أسرته المسلمة وذن وبشن حاجت از من غات و د نديرو ميم في التصويق از من غاتك مو خلال الشنداي ان السنه الاسره المسلمه من العارنت لمغاربه ها السنه السفره ديذورين السنه الشباب السنه الزواج زو... الازواج والزواجات ارضي عن هذه المملكة صنع الإسلام أيام الصيانة وجعل لها دستورا تمشي عليه أيما مؤسسة ورنشا المؤسسة تنشأ فوق الأرض إلا وتقانون داخل جحث إلا ترى برنامج مسطر جحث كذلك مؤسسة الأسرة جعل لها الإسلام قانون داخلي وبرنامج تسير عليه ليصلح حالها في الدنيا وفي الآخرة لذلك أيها الأحبة في الله رأيت من هذا كله ولأجل هذا كله رأيت أن أتقدم بين أيديكم بسلسلة متواضعة بعد سلسلة صفات المؤمنين أتقدم اليوم إن شاء الله تعالى لأبدأ سلسلة مع الأسرة المسلمة وقد عنونتها بعنوان نصائح ووصايا للأسرة المسلمة ورأيت أن أقف وقفات مع الزوج والزوجة فخطبة اليوم أيها الأحبة في الله وما يليها من الخطب وصايا للزوجين تستهدف من خلالها بعض الأمراض بعض المسائل الرذائل التي من جن ضيعة تنغل أسرة بعض الامراض التي استهدفت العلاقات الزوجية وخمق هذه العلاقات الزوجية العلاق كان وايزك تمغاث النص ذي العلاق كان تمغاثك ذي وايز النص أغلب الأسر المسلمة ستسخل العلاقات الزوجية والله الذي لا إله غيره أكاد أجزم أن أغلبية الأزوج إلا من رحم ربك يتعيشك سمغاهني لأنه يقزي الخرخص غمات وها يقزي النفاقه يقزي الصونان جمعيك السورة يقزني الزوجية وها ما سمع لك يفا إلا أنت كالشخص تذكير غاب ولا حول ولا قوة إلا بالله خطبة اليوم أيها الأحبة في الله نصائح ووصايا للزوج المسلم واسمحوا لي أيها الأزواج أن أتقدم إليكم اليوم وربما في جمع مقبلة أن أقدم لكم وصايا ونصائح من علام بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من مخيلة وليست وليست من فكرة الخاصة وإنما هذه النصائح وهذه الوصايا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من باب البلاغ المبين ومن باب قول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيح فأقول وبالله التوفيق أيها الأحبة في الله أيها الزوج المسلم أول نصيحة لك أقم بيتك على أساس من الدين إياك أن تفرط في دينك وإياك أن تجعل بيتك يسير على منهج غير شرعي وإياك أن تحكم غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك فاجعل بيتك مؤسسة تقوم على قال الله قال رسول الله حتى وإن حدثت مشاكل حتى وإن طرأت طوارئ حتى مروق عن المشاكل حتى مروق عن رهمهم حتى مروق عن كوارث العائلة. المسلم دائما والمؤمن دائما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وحكم جرشت مغنهش أذكر أردبفش أردومت أردجع أردعزيش أردجدش وإنما المسلم ودسيرف هذب غرب النص أغرب النص ذهن النص الأسران في السيارة نعم نبي ربنا جل في علاه إننا ما ريوق من غير قرن إن نغبر وقتل مشاكل تمقرين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ولكن أرغمي الغيرين والغش مبردي بالله اما المسلم وكما كان رسول الله صلى الله عليه وع وسلم يحل مشاكله قال الله وكان رسول الله صلى الله عليه وعا وسلم ولكن متى ملمن مغير الشيث كازواج من غارها rewarded المناس استطاع سواء غار غارين الحق من غارية حق فكنت غيرهاي أمور писايس mir قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ذنة ربه ذنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنته اذا قام الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم شمع يحكم ربي ذنبه صلى الله عليه وآله وسلم وذس قابل وقت وتشعور وقت النع سمع يحكم ربي للنبي جار يتم غاكينه نشو أقار وقته والجمر وقت, وقت النية نتات وثقابو كن نوائي ذنبه هذا شرح الله وهذا دين الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وجنده ربي ذنبه وحا. لا اختنى نذور ثم نارضع الحاجة محرم تمغى مواد صغور الحجاب يحرم سمعنا وأطعنا آيز زميت المحرر تحرم سمعنا وأطعنا استذمزو وخنذو الغرب ذنبه. من يجاء المسألة العظمى وهو الاستجابة الاستجابة لأمر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة في الله ما عاشت الأسرة المسلمة في ضنك وشقاء وما دمرت العلاقات الزوجية بين الأزواج وزوجاتهم وبين الزوجات وأزواجهن إلا حينما تركوا دينهم وتنكب المسلمون طريق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم عشنا في ضنك وعشنا في مشاكل وعشنا في متاهات من السبب غير المشاكل في الأسر المسلمة؟ أننا تنكبنا طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا نخترار إننا إننا أما قرأتم قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة قال ابن كثير رحمه الله من أعرض عن ذكري قال أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هدى قال الإمام القرطبي رحمه الله ومن اعرض عن ذكري اي اعرض عن ديني وتلاوة كتابي والعمل به فان له معيشة ضنككال اي عيشا ضيقا غالا ارغى القرآن سوء علوه غالا ارغى ووهن النبي صلى الله عليه وسلم سوء علوه غالا تفض وهن حكم جارنا وخشست يارث ذي المر ابشر بالضنك ابشر بضيق الرزق ابشر بالفكر أبشر في المشاكل، أبشر في الأمراض، أبشر في الأمراض، أبشر في رحم بلا إلى النهار، أبشر في مرض متوقع عن ذكره. فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لمحشرتني أعمى وقد كنت بطيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنتى أيها الأحبة في الله عرفنا الداء فأين الدواء أقنسنا الدم يعني نسر من الغسي وضنغ المشاكيل. نسين منا نعيش المحاكم حاكم عمان سلخ باين من نسين منا نعيش جنت مغت سجواي زايد تسر مغت نسين حتى السني نسين بحر خبر ذنب بذن النبي صلى الله عليه وسلم إما اللي جوه غير كمريج الدوا إما اللي جود غير سناليس تصر خوز الدوا هذا شين هكتها تحت بوشته هذا شج الدوا أين هذا المؤمن أين هذا المسلم أين الذي يداوي الزرع؟ بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاحبة في الله اتساءل من عدم بار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سؤال يجب ان يترحه كل منا على نفسه ما حظ الاسلام في بيوتنا اقفل نسبة لذلك اقفل نسبة لذلك اقفل نسبة لذلك اقفل نسبة لذلك اقفل نسبة لذلك اقفل ما مرتبة الدين في ترتيباتك العائلية يتق من هذا من البرنامج يتق من يستعدون الصيف يتق من يخيم يتق من يستعدون آثر ولكن ما يرعى الإسلام إراعى أنت الإسلام إراعى الدين في ترتيباتك هنا بنامي توجد يورها نعم ولا شيء نحدو سجد ولكن مزارع الاسلام صاعد الدين مخده الجذ ورا النش عباده تتقرب بها الى الله عز وجل مخده الجذ شهر حيه قعد شاشه الله ادهرش المسرم من اشد على حنجاني مزيان بدعوه مايه اخنايه مغاري ورا مغاري الجنازه لا اله الا الله لا هل هذا عذر هل هذا كلام يقال هذا كلام يغني بطانه عن عبطاله وفسده عن عبساده ما النبي صلى الله عليه وسلم حجا جمورا؟ اجحي العاش على القول الراجح من اقوال العلماء يوم يجحي العاشن موران يجحي العاشن الزناعي نشيل ما امة رسول الله ما امة الشيطان وابليس نشيل ما امة القرآن ما امة المعازف والترهات تين تينشيل من معنى من اكتفى اثر رسول الله من اكتفى اثر الشهوات واثر النفس واثر الشيطان انتصر فيضر بخلق ولا تتبع خطوات الشيطان من يجد الدين للأسر دي الخير لا ينقطع من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف حالنا مع الصلاة مع العمود الأول لهذا الدين أبي لا رغيك الدين بجن الصلاة عمود الدين أخزٌ غير السكِّ تحنَّشني لروسته كذلك في الصلاة أمني رست جدّي تعرف غاوة لم تير الصلاة الدنيا وهيكمل ما مشن جاب الله عليَّ أيها الأزواج ثورة كل أزواج مش يمزوانون بالله عليكم ما مشن تجس الصلاة زينش كزوج ثم غاري ثمغة كزوجة بالله عليكم ألا نراجع أنفسنا Shen jag är den gasitimgarin vad du gör. Shen jag är den gasitimgarin vad du gör. Shem är det som gör att du att du. Ystädbi nashwa murahlek bi salatih wa shtubi alayha. Inna ibisallahu ala tumma il-umma ila anyarissallahu al-ardu wa att مصدود جذر عصاني من مين تراجد واتزود جذر مين مسقي من في الفيزيون تساعد ذرعشاء كم مرة سألت زوجتك وهذا حقها عليك وذرعك النس كنت أنت في وايز أنه أتيه مصلا أتيه قز في كل وقت وحين حارس في مجمع أنني أجدك أن تمسي تمسي قتلين اختوتها حارس قتلين وامر أهلك بالصلاة واصبر عليها بالله عليكم اشحال الازواج اني انت سن غارف جا غامديدة اما اني وديتي سن ويدجر في جاذر وقت واجمين سنسأل اني نسأل الله عز وجل ان يوقظ الهمم في نفسنا تسيذار بنا عمات انزيذوين يا الله هو الله الذي لا اله غيره الانسان يتسدحى والله العظيم يتسدحى الانسان في غذة الاشعاء رفعه رفضار نتل امام غارف جا غذة الاشعاء رفعه اخمساع عشر, عشر بالله عليكم عليك دي تسغاري الجنزيف تاع هي الجنزيف تاع شحاتر تمزيدوا والورانه ثم بالله عليكم وان غرض القران وان غرض فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء اتعلمون ما هو الغي يا شربت قاخته وراء ربده سن من يعني الغي ربده قاوم الغي وهو الراجح من اقوال المفسرين ذي اغزع بجه النماء ذي تبيليا ذي يذمن ذي يجيح نسحب جهنماء و ازاي تغيثون و ازاي تغيثون الذين اضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة قال سعد بن ابي وقاص وابو الدرداء وعمر بن عبد العزيز كما اورد ذلك المفسرون اضاعتهم لها اي اخراجهم لها عن وقتها يزد رجاغات بعن الصبح يزد رجاغات بعن الصبح يسود بترحيل عجل الصبح واسوي رغب صلاة وتنغني خير تجاوها رفجا الصفر فين يستيقير وقتين مين يعني ونيت أضع الصلاة نعم مينش في الزوجة زاربة في إغزة نرجع زي زمن السيد يسحب جنم زي شغيط يوم القيامة سأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين أيها الأحبة في الله زين غيت حن غرم غار كارت كارت رفجا كارت رفجا شاه. بالله عليكم من جاوب يخفن وذرا حقكم غاتتافيه ذرا حقنا سداتيه انه شتا غاترجع ونسقابوك شتا تحرق ونسقابوك نهاريك ماشي نهار الدج نهاريك مرش نتيمار لا نهار ما يوم القيامة والله غاتسيف في جهنم يوم القيامه شتتعلق برقبتك وستحاسبك بين يدي الله جل وعلا خل حقوق نسمى مرد السن نس يصير بحسب النساء خبر يحاسب النساء لأنه ستغيث السن وليس بالله عليكم أيها الأحبة في الله أيها الزوج طارح نفسك كم مرة كانت غضبتك في بيتك لله جل وعلا حرمان ينخيق نشين الأزواج ولكن انخي اذير وخيق لله. لله لله هو ذي الدين هو مر الدين كانت غيرا نغد الدين لكي يدور عن التعاليم هذا الدين لكي يدور عن التعاليم الدين هو انه أذبع الغير غنجة في الصغير القرآن وهذا الدين وانتع الدين ادل فغدا فالسلام تقيم وزجل في نغكرة الزجل الدين الامر بالمعروف ونحيه عن المنكر ثم اخيق اخيق من خيق الشين يتذيرن ليس حرما نستغذي الدين غانا نشين يعني غضبة لله نشين تخيق نسكابريان قد جابتوزرين نقيم الدنيا ولا نقعدها ما رواه في غمشري وجد ما رواه في غمانسي وجد ما رواه في غار رضواء صبا ما رواه في غار رضواء طلانشا اذق من واجق احد ولكن بالله عليك أيها الزوج تخيق الصمغات لنفسك والاصل في المسلم انه يتخيق شد فينا دأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه أم نعى رضي الله عنها كما في الصحيحين من تكمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفته قد إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله بها النبي صلى الله عليه وسلم حين نتكلم ويتضويع يقرس هل عندكم من شقام شواعق قانته وذين شاء يقرس خزوم اطفل مني في روايات كثيرة شيء ما نسير بدهشة من الله هم زوين نزمكم بعد يروح يشتماين باش وادي جبذ الرحم زي فتاح باش شويه المشاكل في نحاش توتجر ولكن حالنا غير ذلك الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ولكن كم غضبه ابي لله عز وجل بالله عليك حرمه ومن لي وجب دي عيازن المره كل متزوج شحرمه نتوفر نعيدوا الزفه وفرثام غاضوا زوت زوت وشقيق خا غاضب لله ومعنى غاضب هو تفتك غاضب لله وجتق عبد خص حتى الده وجتق فارج الخط الجيران وجتق تض تحتجان وجي مراري من الصحاي ودنيت من غير شتمغاض غاضبه شقيق لداخل وكيسي ورد الحاكم شريمان زوجت لله وكيسي ورد لانه هذا الزوج واش كاش غير تجرات في كم مرة شريمان ربي يجموا الا من رحم ربي بل كم مرة غضبت غضبة لله وخاطمت زوجتك مين لأنك في تتدخوة، آه، سجون وعرض، وجبة نيمة، ما يجونا فنار وحش ملحد يري ذحار، الذي يدغدغ ذحار، توفي تتدخوة، تحردك تجاس، وأنت في الحالة يحتوتي رغوم سرم، نغروم سرم وتدخوة همو، وسقي وسقي متحردك تجاس همو، وتجع يحتفظ قنتم، هذا هو ديننا، حرم أن توفي تبغى تمشي، خيقة أخيقنا قنسي، ما يمنحك بالخيق خيق خامل أنت خيق سيضارب لأن وحكي شمينا من نصي داربو جمينا من نغنش لا وحكي شمينا من نصي داربي. بالله عليك، أليس هذا دين ونتمواجد الدين نعم إنه دين ونتزد ديني خصة الإنسان أليب نزد عن الأسرة على منهجه على هذه الشريعة بالله عليك أيها الزوج يوني مرشني تبغى كذبا بس آه والنيم رشنيت تغذير وصل الأسرة بالله عليك، شحرمون، فانه هي تبغى، ذري تبغى هنشتغيمك تديرك سن، آه إيري ذها، يفسد ذها، عرض الزد، نير، رفونارة، حرمون دسمين، روح يا ضارب، قوني حرام، قل... لا إله إلا الله، أول اثنين ذشيني وقش نومي، أقش قش نو، قواد جبل نومات، أش نومات، مش وديبودوما. يا حرم يا حرم حرام خطم الغاعة يتعيش ناكي ركتان يتعيش كذلك في سريف آت قيمة مني في الحالة مني سواء نفاس ضحان نغذيري ضحان نغذيري ضحان نغذفون عرواب قيم محجبة هذا يحرم شهر زوجت الزوج أن يشخل حاليا؟ وشتخي قل لله عز وجل أنه إذا سواجه إذا ستجد واجهه وذلك روح يا ضار رظنم إذا يمر بذنب صلى الله عليه وسلم كم مرة أمرتها أن تستر نفسها على كل من ليس بمحرم؟ كم مرة أمرتها بالحجاب الشرعي؟ ما زوجت زيانة؟ اندخم كبونني زيار كبونني واكيب ودينقا كبونني زيار على كل جهه وطريق الواجب الإسلام وان حجاب التبرج وان وهق فراش اولى النبي اندخمت النق الحجاب الشرعي حريمات هذه هذه كلها حقوق للزوجة عليه والله لمن يمارس الحقوق ان الزوجة ارحمت من قاس يوم القيامة توارد نهار ما له نلبس هذا شق سرحه نهار ما له نلبس هذا شق سرحه ولا شي تعجبوا الحال ولكن يوم القيامه هذا سيناسي غرب حسب تنتقبر لي حسب ليش إني يسي انتقبر ليشني لي. بيمي لأن انت تغيث وليل نشا تغيثار ريعمص وليل ينهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حتى قال والرجل راع ومسؤول عن رعيته وقال كما في سلسلة الصحيحه وصحيح الجامع إن الله سائل كل راع عن ما مسرع أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء اسمن أن يضيع من يقود أقول قول هذا واستخر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله يا إخوة الإيمان أيها الأزواج أيها الفضلاء أيها الأحبة في الله وأخاطب الأزواج النصيحة الأولى التي أوجهها لنفسي ولك أن تجعل بيتك على شرع من الله وعلى دين الله عز وجل لا تتنازل عن عن حرف من لا اله الا الله لا تتنازل عن حرف من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمعروف وانهى عن المنكر امرت المعروف تنهي عن منكر واخا غير دور دواز تريد تسمغات الناس فيه شرك جد تنحش بغاتي لربيع حنا راه حقنا لله نتا غا حقنا لله مزيره اللي راح عام اكثر معروف من حي الخرمونكا يني سواني تقال الشرك وني تذ الشرك ما راش غير متعتقد مت اعتقد تشميو الكفر والعيال بالله احتمرت في تم مغارين مغارن لتزخرن خموكا يشموك يتبدخلن تين الصغيوها يشتبح تراب بأم شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقه هنا تسبيحهم شحنتم غارن قارشكم ماني غتاك غاسات أقلن لي من شنج أتبدت تدعخموكا أتزخموكا يا أخي مرثي الغيوني توها هو نتال الشر غاتي سد سحح العقيدة صحح المفاهيم سلم دست مغارن لي إن يشقن لي يشتبح تراب بي منا ما يروح بهم لي ما قعد خدمك الملك, الملك الموتني جوير على أنه مكمرة أسخ لانتنا أذنهم متنج لا إله إلا الله نصحح عقيدتنا ونصحح عقيدة زوجاتنا ونعلمهن أمور دينهن النصيح الثاني أيها الأحبة في الله إياك أن تكون قدوة سيئة في بيتك ها كثير القدوة سيئة في بيتك اخسن غنص على أن نشين الأزواج جايز قدوة ثم غزة غاك اميش اخزاغاك ايجيش اخزاغاك غاكة للقدوة سيئة ومقهل غاكة للقدوة سيئة عمات وذي ستقاريهم غاستكاس اني بعاد المسلح اني روح اتزدد ادسي جنهاش تفق اني تسرح لغان غوظالون سعد ذي هذا هذه اسوأ قدوة اتامرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون والغي نشف يا ربي افلا تذكرون افلا تدبرون ها ان ا فلا تعقلون يعني اجنون انتم فلا تعقلون تمام ودس في الحياه تمكنو نجنحون بالطرف فكانت و تسعدوا برك في الصلاه القيمه في البالون ندير قهوه تاع وحده هضر مغادر عشاء فكانوا شي مغاش ويتفرشوا للافلام شكات ساون شرحنا السنه قيم غشه الزرغيدان غلافلام فكانوا شي مغاش ويتفرشوا زير غنوج ما تريد أن تريد غنوج لتموبين؟ لا أي قدوة هذه ما هي عن بالمعروف غير منكر غيرين بالله عليك قابسين تهوي كل حيجة تشاريح في النم ويتغيمك زير في سنة ممنية ما هي كيف تريد غيرين ميتين مرة؟ أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع لأن يطعن أحدكم بمخية في رأسه دعوا جيف وايد كان ذبح الجيف يجنبه تأثير رابط النبي الله عليه وسلم هذا ذكيسين يدرس الفرصة خير له من أن يمس مرأة لا تحمله من مغشى في السنم غارم مدة أيها أي قدوة هذه انتصر بقرن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قاس المش وسخارق هذا شيخ مغا خوي سارق شكماري وز وخا شي حد قاله ورد الدكوله المرض ريت في قاله سيبنابي لا اله الا الله هذا سيبناذ روح خوي جنن شكم قعد يجنن شك اي قدوة اياك ان تكون قدوة سيئة في بيتك غاك تر القدوة سيئة في بيتك لانه سواء تنغهشني في الطاوله سمعك شي انجكشن عشت تحمل ذي الإثم النظر ذي الإثم النصغي من, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا أسأل الله العظيم أن يبصرنا بعيوبنا اللهم بصرنا بعيوبنا اللهم فقهنا في أمور ديننا اللهم فقهنا في أمور ديننا اللهم فقهنا في أمور ديننا اللهم أصلح حالنا وأحوال المسلمين كافة اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اقض ديوننا اللهم يا رب كل مريض وعاف كل مبتلى اللهم ول امورنا خيارنا وانزعها اللهم من شرارنا اللهم اصلح علماءنا واولى امورنا واصلح زوجاتنا واصلح اخواننا وابنانا وابناء المسلمين عامه اللهم يا ربي ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا من الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كحميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهتهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم اره الحق حقا نرزقه اتباعه واره الباطل باطلا نرزقه استنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وصخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تنصب على الطغاة والجذابرة اجمعين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحيون دينك وسنة نبيك اللهم اجعلنا ممن يتبعون كتابك وسنة نبيك اللهم اصلح زوجاتنا واجعلهن من الهدات المهتدين اللهم يا رب املا بيوتنا بما يرضيك عنا اللهم وفقنا للعمل الصالح وصالح العمل اللهم سر الاسلام والمسلمين وآذل اللهم الشرك والمشركين ودمر اعدائك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما مطلته دخرا لوالدي وأن يتقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على حكم محمد وعاقم الصلاة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 وانيت ورشت سخطة عما املأوا الصفوفة الأولة فالأول وانيت وشاكت لفنة سخطة جل من لا يسع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غتا أنحوه تقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونستدرك للشراء تذكر النفات ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنب ولشق الذي يصلى النار الكبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل توترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لَن كَانَ لِحَادِثِ الْغَشِيِّ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِن عَيْنٍ آنِيَةٍ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وجوه يومئذ نائمة لساعة راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لغة فيها عين جارية فيها سور مرفوعة واقواب موضوعة ونمارق مصوفا وَلَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَذَرِّي يَمْسُوتُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لَبِنٍ كَيْفَ خُلِقَا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ تذكرين لما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من توالى وكفر فيعذبهم الله فيعذبهم الله العذاب لكبر إن إلينا إياهم توم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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير اليوم شكل عادي ان شاء الله تعالى قد الدرس مغادر على شكل عادي غد ان شاء الله راكن الدرس بين العشائين